فَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكْوِرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ يُكْوِرُ الليل على النهار, ويكور النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَيُخْرِجُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ لِّمُؤْمِنٍ يَكْوِرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَيُخْرِجُ اللَّيْلَ ألا هو العزيز الغفار خلقكم من, من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الألعام ثمانية أزواج يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذلكم الله ربكم له المل لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم وَلَا يرضى لعبادئ الكفر إن تكفروا فإن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 إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون al المسلمين قل إني خاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئت من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنوا وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عبادة ذلك يخوف الله به عبادة يا عباد فاتقون ذلك يخوف الله به عبادة يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى لهم البشرى فبشر عباد فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسناً فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسناً أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أول الألباب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 ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله خطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربك فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله فويل للقاسيات قلوبهم من ذكر الله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 كتابا متشابها مثالي أتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي مثاني أتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء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 Pihi, suoka, muta, sehisuna, warra joulan, salamalli, warra joulan, salamalli, warra joulan, hellyeste, ujeni, mehele, elhamdulille, bel-etsauhunle, alamuun. Inna kama jitua, inna. كَمِيتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ فَمَنْ أَغْلَمُ مِمَن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جاء فليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم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 ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِنْتِقَانٍ وَلَئِنْ سَألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر, أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسب الله Kul alai iätä va kellu, muuta va kelluun. Kuljea, koumia, menu, alai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 أمتخذوا من دون الله شفاعا قل أو كانوا لا يملكون شيئا قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميع لهم ملك السماوات والأرض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 قل اللهم مفاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون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 وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به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 Inneuhaa, الله يغفر الذنوب جميعا herhu, هو الغفور الرحيم قل يا عبادي الذين herhu, على herhu, لا تقنطوا من رحمة الله Taqanatu min al-Rahmatillah. Inna Allah yufur al-thunuba jami'ah. Innahuhu al-wafuru rihiim. وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تنصرون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 أنت قُولَ نفسي حسرت على ما فرّضت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني ل من المتقين لو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرّ لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين بلا قد جاءتك كآياتي بلا قد كآياتي فكذبت بها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 Alej' Jihannana nasuell mu tak djilla un ledinette takom. We una لا yemessu hommussu Walla hommi yhvanuun Laa yemessu hommussu Walla hommi yhvanuun Allah khalikul kulli şey Wohu ala kulli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 أعبد أيها الجاهلون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملون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 وما قدروا الله حفّ قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات نطويات بيمينه سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى عن يشركون و نفخ في الصور ونفخ في الصور فصاعدا من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون وأشقَتِ الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأوفيت كل نفس ما عملت وأوفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة وَشِقَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوها حَتَّى إِذَا جَاءُوها فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين بئس مسوى المتكبرين وسيقا الذين اتقوا وسيقا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زملا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبت سلام عليكم طبت Salaamun alaikum tibetum fadkhulua khalidin وقالu الحamdu lillahi وقالu الحamdu lillahi الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعما اجر العاملين فنعما اجر العاملين وترى الملائكه تحافينا من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقد بالحق يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.